وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 معلومين فقدرنا فنعم القادرون ويلوا يومئذ للمكدبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو أمواتا؟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 Thank you. هذا يوم لا ينققون ولا يؤذن لهم فيعتدرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون